بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في حطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمد ممدده